سُّم بُكمُ النمْ يوسَهُم لاَا يَرجعون أَكَصِّ بِم مِنَ السَّماءِ فِيهِ غُلمُ وَرَعدْدُ وَدَرق يَجَعلونَ أَصَابِعهُم فيِي آذَانِهِم يَجَعلُونَ أَصَابِعهُم فِي آذَانهم من الصواعق حَذَرَ الْ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 فَلا تَجعلُوا لِللهَّهِ أَن دَدَو وَأَن تُمْ تَعلمون وَإِنكُ تُم فِي رَيبٍ مَِّا نَزَّلنَا علىى عَبدِنَا فَأتُ بِسُورَةٍ م نِثْلِهِ وَدَعوشُ هَد أَكُم مِ دُون اللهَّهِ إنِكُم تُمْ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 فَأَمَّ الذيينَ آمنوا فَيَعمونَ أَهُ الحَبُّ مِ رَبِّهِمْ وَأََّا الذيينَ كَفَروا فَيَقولُونَ ماذا أَرَادَ اللهَّهُ بِهذاَا مَسَل يُضِلُّ بِه كَسِيرَ وَيَهْدِي بهِهِ كَثاء وَمَا يُضِلُّ بهِهِ إِلافَاسِقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ويقطعون ما امر الله به اي يصلوا ويفتدون في الارض اولئك هم الخاتمون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 وَإذْ قَا رَبّكَ للِمَلَائِكَةِ إِ جَعللُ فِي الأررضِ خَالفَ قوا أَتَجعلُ فيِيهَا مَي يُفْسِدُ فيِيهَا وَيَسِكُِّمَا وَيَسِكُّمَا أَو نَحْنُنُ سَبّبحُ بِحَمْدِكَ وَنُ قَدسُ لك قَالَ إِي علممُ مَا لا تَعلمون فعَمَ دمَمَ الأسْمَ أَكُلهَاثُمَّ عرَبُهُمْ علىىمَلائِكَةِ فَقَالَ أَمْ بؤونِي فَقَالَ أَم بُِونِي بِأسمَ إِهَا أُلَائِ إِكُْ تُم صادِقين قوا صُببحَانَكَ لعِلْمَلناَا إِلَّا مَا عَم تَنَ إِكَ أَنْ تَعَليمُ قول يَا آدمَمُ أَم بِهُم بِأَسمَائِهِم فَلَم أَم بَأَهُ بِأسْمائهِمْ قلَ أَلَمْ أَقُكُمْ إِي أَلَمُ غَيبَ السَّمواتِ وَالْأَرْم وَأَلَمُ ماَا تُبَدُونَ وَمَا كُ تُم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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واذا جيناكم من ال افرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم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 وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم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 نغفر لَكُمْ خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزل ما على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 وَإِذَا نَقَلَ النَّذِيرُ آمَنُوا وَقَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَولَا يعلَونَ أَ اللهَّهَا يَعلَمُ ماَا يُسِرونَ وَمَا يُعلنون وَمِنْهُم أُم مّونَ لا يَعمونَ الكِتابَ إِللاا أمانانِيَ وَإِنهُم إِللاا يَبُّون فَويلُ للَِّذينَ يَكْكتُبونَ الْ الكِتابَ بِأَيديِهِم ثمَُّ يَقولونَ هذا مِن عدِ اللهَّهِ لَِشْتَروا بِهِ ثمَمَنَ قَللَ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ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 وَيومَل القِيمَك رَدُّونَ إلى أَشَدّ العذابَ وَمَ اللهَّهُ بِغافِلٍ عَمَّ تَعملون أُلائِكَ الذيذ نَشتْتَرَواُ الحيَةَ الدُّنْياَا بالِالآخَِةِ فَلَا يُخَفَّف عَنْهُمُ العابَاء فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ العذابُ, العذاب وَلهُم يصَرون وَلا قدَ آتَينَا مسَكِتاب وَوقَيين مِمْ بعدهِ بَُسُلِ وَآتيين عسَبَنَ مريَم الْ البجينات وَأََّدَنهُ بِروح القُدُس أَفَكُل م جأَكُمْ رَرسُولم بما لادَهو أَ فُسُكُ مستكبرْتُم استكبرَْتُم فَفريق كَذذَبَةُم مثَيق وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلِبَتْ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَثُرُوا بِهِ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 وَإذاَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْ زَل اللهَّهُ قالون أؤمِنُ بِمَاؤُن زِل عَلَْنَا وَيَكفُرُونَ بِمَا وَراءه قالون أؤمِنُ بِماءُن زِل عَلَنَا وَيَكفُرُونَ بِمَا وَر وَهُوَ الْ الحَقُّ مُصَدِّقَ لِمامَهُ فَالِمَ تَ قتُلونَ م بَا اللهَّهِ مِهُ قَبللُ إكُ تُم مَؤمنِنين وَلا قَدَجَ أَكُمّ سَابِبَيناتِثُ تخَذْتُمُ الْ الععجَلَ مِن دَْدِهِ وَأَن تُمْ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 قُل إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا فَتَكُنَّمُوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَيَتَمَنَّوُهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه مصدق لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين مَن كَانَ عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عَدُوَ لِلَّهِ وَم لائكَتِهِ وَرُرسُلِهِ وَجِبَرِي لَمِيكَلَ فَإِنَّ اللهَّه عَدُول للِكافِرين فَإَِّ اللهَّه عَدُول للِكَافِرين وَلَقدَدَ أَ زَلماءِ لَْكَ آياتٍ بَيناتِ وَماَا يَكْفرُ بِهَا إلَّافَاسِقُون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 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَدَّعُونَ إِلَّا الْغَيْبَ وَمَا هُمْ بِرَاقِبِينَ وَلِلْمُشْرِكِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَدَّعُونَ إِلَّا الْغَيْبَ وَمَا هُمْ بِرَاقِبِينَ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَدَّعُونَ إِلَّا الْغَيْبَ وَمَا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 اَم تُرِيدُونَ اَن تَسَأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَادَّ كَثِيرٌ مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم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 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ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 قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من نقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يُرِدْ بِرَبِّهِ ضُرًّا إِلَّا يُصِبْهُ بِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نفسه ولقد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 دونُنا فيِي اللهَّهِ وَهُو رَبّناَا وَرَبّكُمْ وَلَنَا أَعمالونَا وَلَكُم عمالُكم وَنَحْنُ له مُخْلِصون أَمْ تَقولونَ إَِّا إبََهمَ وَإثماعلَ وَإسْحاقَ وَيعقوبَ وَالْأَثْبطَ كانَهُودًا أَْنَ صَاراب قُلْ أَنتُمْ علمُ أمِ الله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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عَمَّا يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم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 لأن لا يكون لنا في عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتمم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكوم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 بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون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 إلا الذين تَابُوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كُفَّارٌ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فِيهَا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 وَالفُلكَّ تَجر فِي البَحْرِ بِمَا يَ فَع النَّاسَ وَمَاأَ زَل اللهَّ مِنَ السَّم إِ م إِ فَأحيَابِهِ الْ الأررضَ ب بعددَ نَووتِهَا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 فمَن ي الطُرَّ غَيْرَ بغِ وَلَا عاد فَل اسمثَ عَلَيْهِ إ اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم إ الذيذينَ يَكتُمون مَا أَنزَل اللهَّهُ منِ الكِتاباب وَيَشْشتَرونَ بهِهِ ثمَمَنَ قَيلًا أُولائِكم أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبنى السبيل والسايلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 فمَنْ كانَانَ مِنْ كُمرِيضًا أَْ على تَفَر فَعِدَّةُم مِنأَّ مِنْ أُقَر وَلَ الذينَ يطيقُونهُ فِدَةُ طَعام مِسكين فَمَنْ تَطَووى خَيرًا فَهُو خَيْرُ الله وَأَن تَصُموا خَيْرُ لكُمْ إ كُ تُمْ شَهْررَ مَضانَ الذي أُزِ لَ فِيهِقُرآنُ هُدَ لَّثِ وَبَيناتٍ مِنَ الهدَ والالْفُرقون فمَا شَهِدَ مِنكُم الشَّهْرَ فَ اليَصُه وَمَن كَانَ مَريبٌ أَ على تَفَرِ سعددةُم مِنأَّ مِنْ أيام أُخَر يريد الله بِكُميُسْرَ وَلا يُريد بِكُم الْ الععسْرَ وَللتُكمم الْ الععددَّةَ وَللتُكَبّر الله على اللهَّهَا علىى ماَا هَدكُمْ وَللتُكَبّر اللهَّه عَى ماَا هَدكُم وَعَكُم تَشْكرون وَإِذاَا سَألَك عِبادِي عَ فَإِني قَربٌ أُجبُ دَْوَتَ الد إِذَا دَام فَلْ يَستَّجبُ ل وَالْيُؤْمنِنُ بِيلَ عَهُم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 وَكلُلوا وَشرَبُ حتىا يَيتبيّن لكم الْ الخيطُ الْ الأبيضُ منِن الْ الخيطِ الْ الأأَسوَد مِنَ الفَجرُثُةٍ مُصِيامَ إلى الليل وَلَا تُبشرُهَُّ وَأَتُ معكِفونَ فِي المساجد تِلكَ حدُود اللهَّه فَلاَا تَقرَربُهَا كَذَلِكَ يُبَّين اللهَّ آياتِهِ لَِّاسِعَهُم يَيتقُون.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 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهم الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوا واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتوا فضلا من ربكم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 فَإِن زَلَلتُم مِم بَعْدم جَ أَتْكُمُ الْ البَيّنةُفَلَمُوا أَ اللهَّهَا عزيِيزٌ حَكِيم هل يَوظُرونَ إِلَّا أي يَأتَهُم اللهَّهُ فِي ظُلََلِم مِنَوناامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضَ الأمرْر وَإِلَ اللهَّ تُرجع الْ الأمورَ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 وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وأنزل معهم, وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ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 وَإِن تُخَالطُهُم فَإخْوَانكُمْ واللَّهُ يَعلملَ الْ المُفْدِدَ مِنَ المُصْلِح وَلَ شَ اللهَّهُ لَعْنَتَكُمْ إِ اللهَّه عزيِيزٌ حَكيم وَلَا تَكِحُ الْ المُشْدِكَاتِ حتىَ يُؤْمنِن وَلَأَمَةُم مؤِنَةٌ خَيْرُ مِمْ مُشْدِكَةِهُ وَلَوْ أأَعجَتْكُمْ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 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وَلَا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أَن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 وَبَلَتهَُّ أَحَُّ بِرَدِهَِّ فيِي ذَلِكَ إنرَادُ إِصلْلَاحَا وَلَهَُّ مِمثلُ ال الذي عَلَيْهَِّ بِالْمَعْرُوفِي وَذْرِرجَالِ عَلَيْهَِّ درَجَه واللَّهُ عَزيِيزٌ حَكيِيم أَ الطلَاقُ نَ الرََّتَانِ فَإِمْساَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسِْيحم بِإحْسَان وَلَا يَحلّ للَكُمْ أَن تَأخذُ مَِّ آتَيتُمهُ مشييئًا إلَّا أَ يَخَافَ إللاا أَ يَخَافَ أَللاا يقمَا حُدودَ اللهَّه فإنْخِفْتُم أَلَّا يقمَا حُدودَ اللهَّهِ فَلاَا جُنَااح عليهلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَت بهِ تِللك حدود اللهَّ فَلَا, فلا تَعتَدهَا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 وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُم مَّسْرَحَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنت تَعْفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 فإنْخَررججَ فل جُنَا حلَيكُم فِي مَا فَعَنَ فيِي أَه فُسِهِمَّ مِ مَروف واللَّهُ عزيزٌ حَكيِيم وَلِْمُطَلقاتِ مَ تَعُ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا علىى الْ المُتَّقين كَذَلِكَ يُبَين اللهَّهُ لكمْ آياتِهِ لَعلَّكُم تَعقلِلون لَْ تَرَ إلَ الذيذينَ خَرَج مِن دَارِهِم وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْ المَوْوتِ فََالَ لَهُم اللَّهُ موتُ سَقَا لَهُ اللَّهُ موتثُمَّ أَحْيهُم إِ اللهَّهَ لَذ فضَللٍعَ الناسَّاسِ الناس وَلَ أَكْسَرًاَّاسِلََا يَشكُرون وَقاتِلُ فِي سَبِييلِ اللَّهِ وَلَمُوا أن اللهَّه سَنيععٌ عَم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 قالَاه العسَيتُم إنِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْ القتَالُ أَلَّا تُقاتِلُ قالوا وَماَالَنَا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبيل الللهه وَقد أُخْرِرجَنَا مِنْ ديَارنَا وَقدد أُخْرِرجَنَا مِنْ دَارنَا وَأَبَنائِنَا فَلََّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوََّ إِلا قَللَ مِنهُم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسوة في العلم والجسم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 وَلَ شَأَ اللهَّهُ مَ قتَتَ الذيينَ مِنْ بعدَِْهِم مِمْ من بعدمَا ج أَتمبَيّنةُ وَ يخْتَلَفُ فَمِنهُم من آمَنَ وَمنِنهُم مَنْ كَفرَر وَلَ شَهأَ اللهَّهُ مَ قتَتَلُ وَ اللهَّهَا يَففعلُ ماَا يريد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 فلما تبين لَهُ قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وَإِذْ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 إَّمْ يُصبَهَا وَابِل فَطَلْ واللهَّهُ بِماَا تَعملُونَ بَصير أي وَدّ أحددُكُمْ أَ تَكَ لَ جََّةُم خِيم وَأَعْنَ بِ تَجر مِن تَ تحتِْهَاأَنْهَا رُلَ فِيهَا لَ فِيهَا مِنْ كُلِ السَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَ ذُِّيَةُ ضُفَ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 يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من صيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وَماَا تُفِقُوا مِن خَيرِم فَلِأَفُوسكُمْ وَماَا تُ فكُونَ إلَّبَتِ غُ أَجههِ الله وَماَا تُ فكُ مِن خَيْر, خير وَفَإِلَيْكُمْ وَأَنتُم لا تُظْلَون للِفُقَرَ إَّذينَ أحْصِرُوا فِي سَبيلِ اللَّهِ لاَا يَتطيععونَ برَْربَ فِي الْ الأرْرض يحْسَبُهُمُ الْجاَاهِلُ أَوْنِيياَا أَمِنَ التَّعَفُّ ف تَعرففُهُم بِسمَاهُم لاَا يَسْألونَّا سَإِلْحَافَ وَماَا تُ فِقُمِ خَيْرِم فَإِنَّ اللهَّه بِهِ عَم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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلوا وامرأتان ممن ترضون من الشهداء